أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ يوم نقول لجهنم هل امتلأت؟ الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعودون لكل أواب الحفير وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما تعذون هذا ما تعذون لكل أواب الحفير من خشى الرحمة بالغيب من خشية الرحمن بالغيب وجل بقلب منيب ودخلوها بسلام ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود Udkuluğa bisalam Thalika yawmul khulud Lahumma yashau nafiha Waladayna mazidi Siku tutapoyambia jahannam Je, umeja Nayo itasema je, kuna Na pepo italetu karibu kwa ajili ya wachamgu. aita Haitakuwambali Aya nndi mnayoahidiwa kwa kila mwenye kurejea kwa mwenyezi Mungu na akajilinda. Mwenye kumogopa mwingi warehma halikuwa hammoni na akaja kwa moyo ulioelekea. Ingieni kwa salama, hiyo ndio siku daima dawamu. Humo watpattwa kitakacho na kwetu yako ya ziada. Kimeletwa kwako na Uongofu.com.